inn walijyal lahu alladhina nazzalal kitaba wa huwa yatawalla ssalihin walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusuhum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 وَإِنَّ مَا يَنزغُ نَكُم مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافرين إن الذين عند رب بكَ لا يسْتَك بِرونَ عن إبادتِه وَوسَبّ حونَهُ وَلَ